وَيَوْمَئِذٍ قَوْمٌ مِّنْهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ نُؤْمِنُ مَن شَهِدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَمْ يَتَرَدَّدُوا أَن أَبْنَاءَهُمْ أَمْ إِخْوَانَهُمْ أَمْ أَبْنَاءَ رَأَوْهُم أَمْ إِخْوَانَهُمْ أَغْرَشِينَ فَتُؤْلَى يَقُولُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَأَيْدِيهِمْ بِرَحْمٍ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ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 رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتفظوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولونا أن كتب الله عليهم الجلاء لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار